طيب يقول الظاهر من المراد في الوضوء غسل الأعضاء الأعضاء لا تؤثر كلها لكن هذا من باب التغليد لأن أكثرها يغسل وإلا فإن الرأس يمسح ولا يغسل طيب على قصفة الشرعيه لماذا قلنا هذا هو الظاهر دون النظافة نقول أنه متبابل من لسان الشارع الوضو له حقيقة شرعية فإذا تكلم به الشارع ها ثمه عليها في الحقيقة الشرعية فهذا هو المتبادر فإذا قال توضأ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه يريد الوضوء الشرع لكن لو يجمع واحد معه عماء يعملون بالطين قال الله يجمع توضأوا قبر الله وش نحملها ليه ها على غسل اليدين؟ على غسل يديه نقول هنا الظاهر من قول التوضأ ايش الوضوء الشرعي توضأ يعني وضوء الشرع وليس النظاة حيث تنظيف اليدين كما قاله بعض من لا يرى الوضوء من لحم لحمة من جملة ما قالوا إن مراد مطلوب يعني، هاه؟ قص لذين، وهذا بعيد جدا أول لأنه خلاف لسان الشارع والشيء الثاني أن نضاف أن تنضيف لذين مطلوب في لحم العبد وغير لحم العبد. لا فر، عرفوا الحال لدينا في كلام التواضع معناه ظاهر وغير ظاهر. ما هو الظاهر؟ هو الوضوء الشرع هذا هو الضح لأنه هو المتباكب من لسان الشعر نعم دلوه هذا أستاذ المشاركة هذه أكثر رائعات ما أستاذ المشاركة نعم ذكرنا أمس أنه ربما تحرى على تدخل في نعم بسم الله الرحمن والله رسول الله تعالى العمل بالظاهر العمل بالظاهر يواجب إن لا تليم يصيحه عظاهره لأن هذه طريقة الشرس ولأنه أحوط وأبرأ للجنة وأقوى في التعبد ونحيان تعريف هذا أول أنه أول لغة من الأول من الأول, من الأول وهو الرجوع واصلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح وخرج بقولنا على المعنى المرضوح النص والظاهر أما النص، فلأنه لا, لا يحتمل إلا معنى واحدة وأن الظاهر فلأنه محمول على المعنى الظاهر والتأويل قسمان صحيح مقبول وفافد مرضوح الحمد لله والصحيح قدل عليه سليل صحيح كتأويله. كتأويل قوله تعالى واسأل قرية إلى معنى واسأل أهل, واسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها والفاسد ما ليس عليه دليل وصحيح فتأويل المعظلة قوله تعالى الرحمن على الأرض السوى إلى معنى السولى والصواب أن معناه العلوم والاستطرار لغير تفيد ومتفيد سلام <تصفيق> رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما تعليق الظاهر السلاح شارع لا لاحظ نعم ما دل على معنى بنفه مع ما دل بنفه على معنى راجح مع احتمال ويش طيب أحسن أحسن قولنا على معنى بنفسه راجح خرج به كما أحبار نعم عندي موجود رجيب القوله ما دل على معنى المجمل راجب وغيره ما احتمل غيره النص إذا خرج المجمل والمؤول والنص طيب مثاله الضعف نعم، ويحتم النرى يعني أخذ الأيديكم منها، طيب على أيها يحمل محمد يحمل؟ يحمل على المعنى الشرعي لأن الشرع ليس من دراسة الشرعي، صح؟ لأن الفاضل الشرع يحمل على السقر الشرعي، ثم قال معلق العمل بالظاهر، قال العمل بالظاهر واجب إلا بدليل. العمل في الظاهر سواء في ذلك النصوص العلمية والخبرية أو النصوص العملية الحكمية يعني سواء من ذلك نصوص الخبر أو نصوص الحكام يجب أن نأخذ بظاهرية يجب أن نأخذ بظاهرية فكل ما أكبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر يجب أن نأخذه على ظاهره. يجب أن نأخذه على ظاهره. أخبر الله عن نفسه صفاته المتعددة، صفات ذاتية، خبرية، وصفات ذاتية وصفات فعلية. يجب علينا أن نأخذ بها على ظاهره. يجب أن نأخذ بها على ظاهره. ولا يجوز أن نؤولها كما سيعطي إن شاء الله فإذا قال الله إذا قرأنا قول الله تعالى ويبقى وجه ربك الجلال وإكناه كل نغاثر الآية أن لله تعالى وجهه نثلت الوجه، نثلت العجل فإذا قال قائل هذا الظاهر غير مراد. لأنه يستلزم تمثيل الخالق بالمخلوق نقول هو مراء وليس بلاز لا لازم من السات وجه أن يكون مماثلا للمخلوق لأن الله يقول ليس في مثله شيء وها أن ترى وجوه المخلوقات لا تتماثل فإذا امتنع التماثل في وجوه المخلوقات فامتناعه بين وجه الخالق ووجوه المخلوقات من ذبيعة له لذلك وهكذا تقية ما أخبر الله بأن نفسه ينزل للسماء دنيا. يقول هذا ظاهره أن الله ينزل بذاته وهو غير مراد. ولا يجب نحمله على ظاهره نقول لا بل يجب أن نحمله على ظاهره نحمله على واحد. فإذا قال النزول يقضل كذا أو كذا نظرنا إذا كان يقضل سمثيلا أو نقصا فهو فهذا اللازم الذي غير ذلك، لأن كل النصوص الواردة لا يمكن أن تحتمل النقص كل وجه من وجود لو قلنا باحتمالها النقص لكان ظاهر هذا أن... ظاهر القرآن والسنة الكفر. الكفر لأن النقص أو لأن وصف الله بالنقص يعتبر كفرا في المسائل العملية المسائل العملية نقول على ظاهرها سواء العبادات أو المعاملات أو غير ذلك مثلا لا نكاح إلا بولي قال لا نكاح أي لا نكاح كام إلا بولي وليس المراد لا نكاح صحيح نقول هذا خلاف الظاهر الظاهر الأعلى. الحديث لا نكاح صحيح <تصفيق> لأن المنفيه شرعا ينصب على نفل وجود أولا فإن لم يصح، حمل على نفي الصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. انتبهوا لهذا نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، لأن الشيء إذا صح وجد سرعي إذا لم يصح، لن يوجد السرع أما نجد شمال ما يمكن أن نقول به أو أن نذهب إليه حتى يتعذر الحمل الحمل على نفس وجود أو نفسي الصحة كذا طيب إذا قال في قوله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث الصحيح أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجهده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقفل يدها قال رسول الله عليه الصلاه والسلام امر بقطع يدها لأنها كانت تسرق وأما قوله كانت تستعير النساء فتجعده فهذا تعريف لا بيان للسبب يعني تعريف أنه يعرف المرأة يقول المراه المعروفه بانها تستعير النساء فتجعده سرقت فامر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها شنو نقول ايش نقول هذا لفظ ظاهر ظاهر الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطعيتها لأنها كانت فجحد المساء الذي في الصيف. واضح الصيف. وعلى هذا الخطب الواجب أن نعمل بالظاهر سواء كانت النصوص من النصوص من النصوص التي تتضمن المسائل العلمية الخضرية أو المسائل العملية الحكمية. الواجب إجراؤها على ظاهرها كذا يا ياسر طيب لماذا؟ قال لأن هذه طريقة السلح طريقة السلح لن يجب نقصها على ظاهرها ولهذا سجد هنا سجلون بالنسبة والسنة على ظاهرها ما يؤونون أبدا وليس أنا برد من اتباع طريقتي ثانيا ولأنه أحوق لأن كل إنسان يخذ نفسه عن ظاهره فقد عرض نفسه للخطر إذن من الجائز أن يسأل يوم القيامة سيقال من الذي أعلمك أن المراد به ثلاث ظاهره إذن فما هو الأحضر أن يجرى على ظاهره والإنسان إذا أجرى النصوص على ظاهر استراح وأمن العقل ثالثا هو لأنه أبرأ للزمة أبرأ للزمة. معلوم لأن الإنسان إذا أجرى النصوص على ظاهرها ذرئت ذمته وصار له حج عند الله عز وجل وقال يوم القيامة يا رب هذا كلامك في اللسان العربي وأنا أخذت في ولا أعلم ما يراد جديده وظاهره ثالثا ولأنه أقوى في التعبد والانقياد رابعا لأنه أقوى في التعبد والانقياد لأن أولئك المؤولة عندهم ضعف في التعبد لأن كمال التعبد أن تذل للمعبود عز وجل وتخضع لكلامه ولا تحاول أن تصفه يميناً أو شمالاً ولهذا تجد الذين يحاولون صرف النصوصاً ظاهرين يظلون ويتنقضون فهذا كونك تجي النص على رأسه على أقوى في التعبد ونمتع فهذه أربعة وجوه كل تدل على أن الواجب إجراء الكلام على ظهره أما المعول فهو لغة من الأول وهو الرجوع يقال آل الأمر إليه أي رجع إليه إذا انتأت تأويل معناها الترجيع يعني إرجاع الكلام إلى المعنى المراد به. يعني هنا انطباق بين المعنى القوي والمعنى الاستراحي استراح ما حمل لغته على المعنى المرصوح هذا المؤول ما حمل لغته على المعنى المرصوح نقول مؤول هذا ما الف في قولنا حمل لغته على المعنى المرصوح أن ان المؤول لا بد أن يكون له معنى لها احدهما راجح والثاني مرجوح فخرج بذلك النفس لأنه لا يحمل إلا معنى واحد، وخرج المجمل لأنه لا يدل على معنى أو يدل على معنى إلا يترجح أدوه مع وخرج الظاهر لأنه يدل على معنى الراشح وبهذا الفصل خرجت هذه المحترفات. وأول ما حمل القول على ما المطلوب هذا فاستلاح المتأخرين، لكن لكن التأويل في كتاب والسنة، لأن مطلوب التأويل في كتاب والسنة غير مطلوب التأويل عند المتأخرين، التأويل في كتاب والسنة لا يعد معنيه، المعنى الأول التفسير. والمعنى الثاني معال الشيء معال الشيء فإن كان خبرا فمآله الوقوف وإن كان طلبا فمآله الامتفال معاله الامتفال فعلا للمأمور وتركا للمحرور كده؟ طيب إذا التعويض في الشرع في لغة السابق السنة له معنيان المعنى الأول التفسير والمعنى الثاني مآل آل الشيء ثم إن كان خبرا فمآله الوقوع وإن كان طلبا فمآله الامتثال فعل المأمور من محظور وهنا ناقش لنوضح هذا هذا الكلام المجمل التوين جمل التفسير. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباك اللهم زقه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير نعم ومنه أيضا نبئنا بتأويله إننا نرى من المسلم يعني بتفسير يعني هم قعوا رؤية وعرادوا من, من يوسف أن يعبرها لهم ويحيدناها له تفسرها. طيب ومنه قول كثير من المفسرين تأويل قوله تعالى الرحمن على الأرشدة ثم يأبى المعنى وهذا يوجد كثيرا في تفسير ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين يقول القول في تأويل قوله تعالى ثم يفق المعني الآية فهنا التأويل معنى التفسير ولاحظ أنه قد يكون التفسير مواصفاً للظاهر، وقد يكون على خلاف الظاهر، لأن ت لأن تفسير الكلام قد يكون مواصفاً للظاهر، وقد يكون مخالفاً للظاهر، لكن بدليل، لكن بدليل، فمثلاً أسألوا قرية، إذا فسرناها دماعاً وسألنا القرية، فصرناها في خلاف الظاهر، لكن عليه دليل. إذا قرأت القرآن فاستعين بالله أي إذا رأيت القرآن تقرأ فسمنه بخلاف الظاهر لكن عليه دليل فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فهو بمعناه سواء واضح الظاهر أم لم يوضح. القسم الثاني للتأويل المآل وقلنا المآل إن كان خبرا فتؤيله قول وإن كان طلبا فتأويله امتثاله مثال الأول قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءه سر ربنا بالحق يعني هل ينظرون يعني ما ينتظر هؤلاء المخذبون إلا وقوع ما أخفروا به يوم يأتي تأويله أي وقوعه يقول الذين نسوه أي من قبل قد جاء رسلنا رب رسل ربنا بالحق التوين هنا إيش الوقوف توين هنا معنى الوقوف وقوم ما أخبر به إذا كانت توين الطلب فهو الانتفاع أقيم الصلاة قام ب وجعل لي خلق صلاة حيث حسب ما أمر به يقول هذا المصلي يتأول قول الله تعالى أقيم الصلاة يتأول أقيم الصلاة ومنه قول عائش رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أنزل عليه قوله تعالى إذا جاء نسل الله وعفته ورأيت الناس يدخلون في دين لها أفواجا فسبح الحمد ربك وستغفره إلا كان توابا إنه كانت توابا إلا قال سبحانك الله وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أَقِذْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنِ يتأوَّلُ يعني يمتزل يمتزلهم رجل همّ بسرقة تعلم أو فتذكر حينما السرقة ستركها يقول هل يتأوَّل لا يتأوَّل بالترف فتأويل الطلب إن كان أمراً فبفعل إن كان نهيا فبترقي هذا هو التأويل في الكتاب والسنة أما التأويل الذي ذكره هنا المؤلف وذكره أهل الأصول في الفقه فهو معنى حادث كما قلت في الفانسانية لا يعرف الكتاب ولا في لكن أحدثه متأخرون أحدثه متأخرون وحصل لهذا الاختاة نشر الشر والتحريف ما الله به علي فطروا على آيات صلاة وآحريتها وعلى, وعلى بعض الأخبار في جزاء فطروا عليها بهذا المعول وهو التعوي أي صرف اللق عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر ولهذا خطر هذا هذا المعنى خطره عظيم خطره عظيم ويكثر فيه الخطر، يكثر فيه الخطر. مثلا روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم في السفر، تتم في السفر. وهي التي روى أن أول ما خُرَّت الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت ثلاث حجر وقرف فاستفر. فأجاب العلماء عنها عن فعلها. قالوا تأولت كما تأول رسمان رسمان حينما أتم في منع حكر تأول لو أضع السنة على ظهر لو أضع أضمار بضع سنة على ظهر لا لنفعل ما لنفس لكنه تأول وهو على كل حال مستهت حين أصار فإن كان أصار فله هو وإن كان أخطأ فله أكون واحد لأننا نشهد الله أن أن من عثمان لن يجعى السنة وهو يعلم أنه مخالف لها أبدا وإنما يقال ذلك اجتهاد من رضي الله عنه ولكنه يخطئ ويصيب المهم أن هذا المعنى الثالث من التأويل لم حصل فيه من بلاية ورزايا وتعب شديد ولهذا نقول لو جاءت نصوص مؤولة من ظاهرها بدليل من كتاب الله وسنة رسوله لسمينا هذا التأويل تفسيرا سميناه تفسيرا لأن تفسير هو رد الكلام إلى ما يريده به المتكلم هذا التفسير رده إلى ما يريده به المتكلم سواء وافق الظاهر أم خالف الظاهر إذا علم أن المر... هذا مراد أن نتكلم فأنت أقول مثلا قال الله عز وجل عبدي مرد فلا تعودني مرد فلا تعودني الله أكبر الله منزع من كيف مرد يجب أن نؤول يقول يجب أن نؤول نقول مرد أي مرد عبد من عثم عباد وعباد الله عز وجل ينائي ينافر الله عنه بمعنى أنه يدافر الله عنه يدافع الله عنه كما قال تعالى من آدى لي وليا ها؟ فقد آدمته بالحرق في الحديث نفسه قال أما علمت أن أعبتي كل من مرض فلم تأكد إذن نحن أولا مرضت بدليل ولا بغض دليل، بدليل أخرجناه عن ظاهره لكن تسرناه بدليل إذن فالتأويل الذي عليه دليل من كابلة وسنة رسوله نجعلهم قسم التفسير من قسم التفسير ونلغي هذا هذا المعنى الثالث اطلاقا نلغي ما لنا منه ما لنا منه حاجة لأنه إن دل عليه دليل فهو تفسير وإلا يدل عليه فاذا فهو تحرير فهو تحرير فلماذا نأتي بهذا المعنى الثالث الحادث الذي هدمنا به كثيرا من نصوص كتاب السنة أقمأ لا يوم تعرف ولكن يجب أخواني أن نعلم أنه إذا قاض الناس في أمر فلا بد أن نقل فيه إذا قاض الناس في أمر لا بد أن نقل فيه لنضينا الحق حتى لا نجع الميدان للباب ولهذا بعض الأخوة سألني عن الخور في الجسم والعرب والحركة ومع الشهادك بالنسبة لله عز وجل وقال ما دام السلح ما تكلموا بهذا ليش نتكلم بسمه الحقيقة أن هذا كلام سرا سرا كثيرا وأودت من طلبة العلم أن يحترسوا فيما يتعلق بالبارع عز وجل من مثل هذه الخرضيات والتقديرات لأن ذلك أسلم العقيدة المأريح لقلوبهم والسلف ما تكلموا بنفي هذا الأمر ولكن إذا بسنين دقوم من المتكلمين والمتفلسفة إذا بسنين دقوم يتكلمون فيها ويجعلون هذا نعولا بهذ ما أثبت الله النفس ماذا يزمن نسكت يقول لا خوضوا في كم تبون ما عندك حد لا لازم نسكت في المجال نعترك معهم حتى نحط الحق ونقتل البارك نعم ولهذا أرغب عن بعض السلام أظن عبد الله بن بارك أو غيره أنه سئل عن آية مثال الله فقال السائل الله والله أنا أكره أن أتكلم بهذا قال وأنا أكره منك لكن إذا نطقوا ساب الشيء نطقنا لي فنحن كذلك أيضا نحن نطر هذه الأمور والجسم والحركة وشلون وكيف نعم لكن ماذا نعم إذا وقفنا ثافتين معناه أننا فتحنا باب لغيره وتركنا الميدان وجاء هؤلاء وقالوا نحن نحن العقل نحن الفهمون حتى أدى الحال إلى أن قالوا طريقة الثلث أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم نعم أعلم وأحكم وكذبوا في ذلك وتناقضوا في ذلك كذبوا في ذلك لأننا نعلم أن حريقة السلخ أسلم وأعلم وأحكم كذا بلا شك هم أهل العلم بالله وهم أهل الحكمة وما جاء أنا من العلم بالله إلا ما فضل من علومهم وما جاء أنا من الحكمة إلا ما فضل من الحكمته وهي أسلم لأن من الله من العلم والشكمة وكيف يقلم الإنسان وليس له, له علم هل جاهل هل يعلم؟ هل جاهل يمكن يترحب هبار ولموش أو فرض أنك جاهل أنت في طريق مكة ما تجد في الطريق هل تقلم إلى أن تصل مكة هبدا كل ما رأيه سريعا بين جبالين مش يتمر وكل ما رأيه تواديا مش يتمر حتى ذلك لا سلامه إلا بعلم ثم لا سلامه إلا بحكمه بعد العلم لأنه إذا علم الإنسان ولن نسلط الطريق اللي في نجاء سهل وحكيم إلا غير حكيم, حكيم. إلا لا يمكن أن توجد سلامه بلا علم ولا حكمة لا هذا الرجل تناقض لماذا كطريقة السلام أفلم وطريقة الغازة أعلم وأحكم لماذا كيف تقول أفلم وجول أعلم وأحكم متى أقررت بأن طريقة السلف أسلم لذمة لازم لذمك أن تكون هي أعلم وأحترم. لكن المشكلة أنهم يرون أن طريقة السلف هي تقويض معنى وأن السلف إذا قلت له ما معنى سوا الله على العرش سبحانك لا إله لنا إلا ما نمتنا والله ما نسينا طيب الصحابة يعرفون؟ لا ما يعرفون ما يعرفون ما معناه أن جسد ألسل من يعلم؟ لا ما مش ما طيب ما معنى أنزل أبونا إلى ما الدنيا؟ قال ليس, ليس لنا أن نتكلم بها ولا ندري طيب الصحابة يعلمون؟ قال ما يعلم أن جسد ألسل من يعلم؟ قال ما يعلم يعني يتكلم بشيء وهو لا يعلم معناه فهذه طريقة المخورة يا جماعة هذه الطريقة المخوصة اللي يقولون إنهم هم أهل الثلاث هم الثلاث وهذه الطريقة أتكلم عليهم مرارا مفيننا أن الشيخ الثمزيني يقول هي من شرق أقوال أهل البدع والإحاد وصدق ينزل علينا كتاب ونجاهد عليه ونجاهد به نجاهد به ونجاهد عليه ومع ذلك لا يغرف معناه في أشرف علومه ومقاصده وهي أسماء الله وكتابه هذا معقول يعني نعلم معنى القرآن في الوضوء وفي التيمم وفي الاستئدام وفي التفسير في المجالس ولا نعلم معنى القرآن في صفات ربنا عز وجل هذا مهم معقول أبدا ليس لكن كل هذا من جاب من هذا الباب الذي أتوا وهو التأويل حرقوا تجاب السنة بناء على مات الصديق وعقولهم من الحجر التي فيها شبه ولجر ما يحجر وصاروا يختفضون خط أشوى حتى إن الواحد منهم يؤلف كتابا يقول يجب أن يوصف الله بكذا وكذا ومن لم يصف الله بكذا وكذا فليس على شيء من دين وبعد مدة يكتب كتاب آخر يَمْتَنِعَ عَلَى اللَّهَ كَدَ وَمَنْ وَسَطَ اللَّهَ بِهِ فَقَدْ كَفَرْ كان بالأول يجب وهو يقره جاجب أن يوصب الله به وفي الأخير يمتنع أن يوصب الله به كأن ما نزل عليه وحي نسخ الأول مع أن الأخبار حتى في أخبار الشارع لا تنسخ نمتنع فيها الناس المهم أن كل إنسان لا يستجع ما دعب السبب السنة فسوف يكون متناقضاً. ولا بد. ولو كان من عند غير الله، لوجدوا لو فيه خلافاً كثيراً. الحمد لله الذي هدانا، ورسوله ثبتنا على ذلك. تعالى، صحيح المقبول وساق المرضود. فالصحيح مدليل عليه قريب صحيح كثويله ووسعه تعالى، وسليه قيّد. إلى معنى في أهلها وسائر القيّد. لأن القيّد السائلين في وجود ثاني ثلاثة نارش عليه جليل فريش في سوين معسولة حوله الرحمن رحمنا على العرش على عشر سوائل لا نعم الرحمن على عشر سوائل إلى إلى عشر سوائل والسوائل إنما عناذ لول الاستقرار من غيره كل دولار فيه بس. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنا نتكلم على المعروف بل على العمل الم... بالظاهر حكم العمل بالظاهر عندها بنت... واجب ملوح كليل نعم نعم نعم نعم تاقي أبا نعم صح أقوى في وَالْمُتَّقَى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلّ طيب وذكرنا أيضاً أن التأويل له ثلاث معاني معاني شرعية ومعاني إصلاحية متأخر بدأ <تصفيق> نعم المآت طيب هل اصطلح انت احفر انه اصطلح اللقصة عن عن ظاهره الى ما يخلف الظاهر بدليل اوضي رجلية يعني في اقتة طيب نفس ان انا تأويل القول في تاويل قوله تعالى فلو طيب اذا كثير من المفسرين وعلى رأسهم إمام المفسرين بالأثر ابن جرير طيب اما احمد نبينا ايش تسوي طيب طيب ناس سنة <تصفيق> طيب يا الله عبدالله سنة التأويل الذي تمعنا المآل ذكرنا أنه إنا أن يكون الكلام طلبا أو خبرا فما تأويل الخبر خبر <تصفيق> نعم لا تأويل الخبر سدود طيب مثال من القرآن <تصفيق> نعم صح طيب يا إنسان إذا كان قلباً فما, فما مراد بالتأوين العمل فيه بذلك إن كان أمراً وفاركه إن كان نهيا ومنه العبد الملنان الله تعالى نبئنا التأوين لا نعم كون سارة أقيم الصورات الأدرا هذا فإذا قلنا هذا أول قوله تعالى طيب هذا مثال من عندنا من جوبنا لكن من اي شيء من الصنة قرار عزيزة رضي الله عنه كان بعدما قوله تعالى إذا الله عليه يكثر أن يقول سبحانه الله اللهم ربنا اللهم أفلهم يتأول القرآن كان قوله إذا جعل الظاوء فرش ورأي تزيح الناس يدخلون في دين الأفوال فسبل الحمد للربي أنه كان سبوال طيب رجل تعفهم رأس مجاة المنصدين وجمال فقال إني أخاف الله وتركح يتأول أي شيء أي آية ولا ولا تقبل الذنوب تمام طيب سالنا فائل ما المراد بالتأويل في قوله تعالى وما يعلم مثله الا الله الراسخون في, في العلم ما ذكرناها نذكرها الآن إن شاء الله قال الله تعالى هو هو الذي انزل عليك الكتاب هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات مختمه سن ام الكتاب واخر متشابهها فأمن الذين في قلوبهم ذي يوم فلا تبيعون ما شبه من شغاء الفتنة وابتعاء التؤيل وما يعرف التؤيل إلا الله والراسخون في العلم. إذا سألنا السائل ما المراد بالتؤيل في هذه الآية الكريمة نقولها المراد بالتؤيل ينبنى على المراد في ينبني على الرحم في قوله تعالى وما يعرف التؤيل إلا الله والراسخون في العلم. فعلى قراءة الوقت وهو الذي عليه أكثر السلف وما يعلم سوله إلا الله يكون مراد سؤويل العقل والمآذ العقب هو هذا لا يعلمه إلا الله ستأويل آيات استفاد على هذا معناه الحقيقة التي هي عليها سؤوله السوء على هذا المعنى هو الحقيقة التي عليها الاستواء يعني الكيفية تأويل النزول كذلك تأويل الضحي كذلك هل هذا معلوم للناس؟ لا هذا لا يعلمه إلا الله تأويل النزال والصرار والكتاب ومقيامه هذا وقوع وقوع هذه الأشياء هل هي معلومة لنا الآن بحقائقها؟ أهلا نعلم معانيها لكن لا نعلم حقارقها إذن نقول إذا وقفنا على إلا الله صار المراد في التأويل المال والعقد المال والعقد طيب أما على قراءة الوصول وقد قرأ بها بعض الثلاث وما يعلم تأويله إلا الله والراثة في العلم فالتأويل هنا بمعنى التفسير لأن الراثة في العلم يعلمون الفويل يعلمون الفويل هذا متشابه أي يعلمون تفسيره الذي أراده الله به وغير الراسخين في العلم لا يعلمون وغير الراسخين يشمل طائفةِين من الناس أحدهما الجاهل الجاهل الذي لا تهل والثاني الناقص الناقص في العلم الناقص في العلم لا راكو من في العلم لأن رسوه عنها الثبات والبلوغ للغاية وغير رافضة العلم لا يعلم تفسير هذه الأشياء ولذلك اختبهت كثير من الصدار من آيات السبال وعريشة على كثير من الناس على كثير من الناس بل أبلغ من ذلك اختبه على بعض الناس وجود الخالق والمخلوق حتى ظن أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. وزعم أن الشيء كله واحد، الخالق والمخلوق شيء واحد. هذا اشتباه من أعظم الاشتباهات، بل هو أعظم الاشتباهات. أما الذي اشتبه عليه عن الاستواء الحقيقي، والنزول الحقيقي، والوجه الحقيقي، والعين الحصية وما شدالك، اشتبه عليه حتى ظن أنها لا تثبت حقيقة إلا وهي مستلزمة للتمثيل، فأحدا ينفيها. هذا اشتباه. هل نقول هذا راسك العلم؟ لا الراسكون في العلم يعلمون تأويل هذه المشتبهات التي تشبه على بعض الناس وينزلونها على ما أراد الله عز وجل وهذا بناء على أي قراءة على قراءة الوف فصار تأويل المدكوء في آية آل عمران ينبني تأويل المدكوء على الوقف والقب الوقف هو الوف فعلى على قراءة الوصل يكون المرابد في التفسير ويكون من المتشابهات أسيا يعلمها الله ويعلمها الله هناك العلم كلا؟ طيب على قراءة الوصل يكون المآل والآقبة هذا مشتبه ولا يعلمه إلا الله لو سألنا الآن هل فعدك كيف اتضرعك؟ أقول لا والله مشتبه عليك ما أعرف هذا لا يعلمه لله. هل تعرف حقائق الرمان والنخل والعنب اللي في الجنة ها لا لا أسعاد. لكن أعرف معنى الرمان معنى النخل معنى العنب ومعنى ومع الفاك ومعنى اللحم لكن ما أعرف حقائق هذه الأشياء قل لنا الآن فيه عنب موجود عندنا هنا في الشعولية وفيه عنب أمريكا يتفق الاسم وتختلف الحقيقة المسلمية تختلف حدث كذلك، إذا أدركنا أعظم اختلاف من مات الدنيا، فعلى هذا يكون هذه من تجاهله مما لا يعلمه إلا الله، وما لا يعلمه إلا الله، فإن محاولة علمه من التكلف في الفكر، ومن الضلال في الدين، من التكلف في الفكر لأنك لن ت لن تصل إليها. لا يمكن أن تصل من ظلاس الدين لأنه بدعة كما قال الإمام مالك السؤال عنه بدعة وكل بدعة ظلاء إذا نحاورت تكلف في ما لا يمكن على الاستلاء عليه أو الوصول إلى إلى العنة نقول هذا إيه تكلف في الفكر وظلام في العقل في الدين ظلام في الدين كل بدعة ظلاء كآه ما هو كل شيء ينفعك فبيانه فقد بينه الله لك وكل شيء لا يضرك جهله فقد اختاره الله عنه بل إننا نقول الشيء الذي لم يمكن رصول إليه قد يكون معرفتنا له ظرر وإلا نبينه الله لنا والأسلحة ما نعلم كيف تقسم علمنا الله إياها وظهرناها وقسم لم يعلمنا الله إياه ولا غريق إلانا إلى العلم به قسم ثالث تركه الله لنا مفتوح نعلمه من التجارب ومن الوقائع في أشياء من في من العقاقه ومن علم الكون والعفاق ما علمت إلا... إلا... إلا إلا أخيرا وفي أشياء ما بعد علمت ولكنها والله آمن كلا في نظر على كل حال إذن إيه ايها شخوة ونرجو منكم ابداء اي ملاحظة او اي اقتراح حول التفكيل وجزاكم الله خيرا مع تحيات اخوانكم أسس في اسست الاستقامة الاسلامية في الانتاج والتوزيع تيونيزة هاتف رقم 36 48 80 صندوق البريد رقمه الو خمسمئة